تأمل يا أخي وتأمل الأخيتي في أحوال التائبين والتائبات في عبراتهم وصرخاتهم لنقف مع ذلك الزوج وهو يقول لقد وفرت بزوجة كنت أسمع عن طاعتها وهمتها قبل الزواج لكنني والله لم أكن أتوقع ذلك حتى رأيت بعيني ففي ليلة زواجي وبعدما غلبني النوم تنبهت فجأة فلم أجدها بجانبي تلفت في أرجاء الغرفة فقلت قد يكون الحياء جعلها تنام في الغرفة الاخرى لكنني تعجبت والله تعجبت عندما رأيتها واقفة واقفة قانتة لربها رافعة يديها تطيل القراءة وتتبعها بركوع ثم سجود طويل عجبا لها لا تترك قيام الليل حتى في ليلة زواجها فلا إله إلا الله تذكرت حديث نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يدعو بالرحمة لتلك المرأة في قبله رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وعيقظت زوجها فإن أبا نضحت في وجهه الماء لا إلىها إلا الله أين النساء أين الغافلات كم من النساء همهن في هذه الليلة زينتهن بل منهن من لا تبالي بصلاة الفجر فيقول هذا الزوج والله تمضى الشهور والشهور ولم تتغير حالها بل ازداد ثباتها فلم تترك عادتها وأنسها في قيام الليل وأنا أنا لم يتغير حالي فقد كنت في غاية البعد عن الله أقضي الليالي في سهرات واستراحات بين لعب الورق والشيشة والقنوات هذه حالي والله لكنها كانت لي كأحسن زوجة تعامل لطيف ونفس ضيبة فيا عجب لهمتها وتحملها لا تمل من خدمتي وكأنها تقول لي بلسان حالها ها أنا أقدم لك ما أستطيعه فماذا قدمت أنت لي ماذا قدمت أنت لي لم تتفوه لي بكلمة واحدة وفهناك بلا وطن بعث ثمين بلا ثمن وفهناك بلا وطن حتى الدموع من الأساء فوق الخدود بلا سكن فوق الخدور سكن على الرغم من معرفتها بإسراث وإضاعات الصلوات والطاعات تستقبلني مرحبة بأجمل عبارات الشوق وكأني عائد من سفر سنوات وليس فراق ساعات أثرتني بطيب كلماتها وحسن أخلاقها وعشرتها حتى أجبرتني على حبها واحترامها ولن أنسى ذلك اليوم عندما عدت في ساعة متاخرة من الليل من إحدى سهرات العابدة دخلت البيت وصلت إلى غرفتي ولم أجدها خرجت أبحث عنها في المطبخ أو في إحدى الغرف اقتربت من إحدى الغرف وبخطوات ساكنة حتى كأني أسبع همسا صوت يطلق مسامعي ويتردد صداء وإذا بصوت يتلق قرآن وكأنني أسمع القرآن لأول مرة حتى سمعتها وعلمت أن هذا صوتها دخلت الغرفة حتى تسمرت نظراتي وقد رأيت يديها المرفوعتين للسماء تسللت ببطء اقتربت كثيرا نظرت إليها وإذا بي أسمع دعائها فيا له من دعاء فقد كانت تدعو تدعو وتلح في الدعاء تدعو وتلح في الدعاء تدعو وتبكي اقتربت لعلي أسمع دعائها الذي تردده وتلح فيه وتبكي من أجله حتى سمعتها ويا ليتني لم أسمع دعائها، فلا إله إلا الله لقد كانت تدعو إنها تدعو تدعو لي لي أنا على تفريطي وتقصيري، تدعو لي بل خصتني فيه قبل نفسها فيا الله رفعت حاجتي قبل حاجتها بدموعها تدعوني بشهقات متقطعة تطلب من الله وبصوت متهج سمعتها وهي تردت اللهم اهد زوجي فعلمت والله ما مدى حزنها وحرقتها على حالي وغفلتي وضياعي علمت أن الله رحمني بأن وجد من يفكر فيني ويدعوني فلم تيأس مني ولم تشك لي أحد لم تشكو لي أحد ولم تدع تصبر وتصري وتدعو الله ليرفع عني ويتوب علي ويعجل بهدايتي وتكرر مداءها لربها ثم تعود لبكائها وتبث شكواها إلى الله ونشيجها وبكاؤها قطع نياط قلبي تأثرت والله وعلمت علمت أن من حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا مداع الغروب أين أنا طوال هذه الأيام أين أنا عن هذه الزوجة الصابرة تلبي كل ما أريد في النهار من حسن التعامل وطيب العشرة وأنا لا أبال بها كثيرا ما أغادر البيت وأتركها وحيدة يعتصر الألم قلبها ثم إذا عدت من سهري وغفلتي إذا بها معي معي بدعائها تلح على الله وتدعو الله وتردد يا الله ولمن هذا لمن كل هذا كل هذا لي انا فشتانا والله شتانا والله بين نفسي ونفسها نفسها التي تتغلب على النوم على في القيام لله ونفسي التي تغالب الله وتجاهده في السهل لمعصيه الله شتانا بين قلوب تفيض بحب الرحمن وتتلذذ بلقائه والوقوف بين يديه وبين قلوب تضفق بحب المنكرات وتتلذذ بسماع الملهيات شتانا بين وجوه المشرقه بالهيبه والوقار وبين وجوه كالحه ونفوس يائسه وصدور ضيقه شتانا بين قلوب حيه تمتلئ بحب الله وتنبض بالإيمان وبين قلوب الميتة تمتلئ بعدم الخوف من غحنا نعم والله شتانا بين نفسي ونفسها وقلبي وقلبها عجب لها عجب لها ما دخلت المنزل إلا واستبشرت وفرحت تقوم بخدمتي وتعمل على سعادتي وإذا خرجت من المنزل بكت بكت تضرعا إلى الله خوفا علي من صحته فتدعو لي بالهداية والتوبة فلا إله إلا الله أي قلب تحمل على رغم إهمالي لها لكنها معي بدعائها فالله ثم والله لقد علمت علم اليقين أن الزوجة الصالحة هي أفضل فروة يكتنزها الرجل من دنيا بعد الإيمان بالله وتقواه فشتان والله شتان شتان بين زوجة تعين زوجها على طاعة الرحمن وزوجه تقوده وتجره إلى الإثم والعدوى حتى بدأ دموعي تتصاقط وأنا ما زلت أنظر إليها أنظر إليها حتى انتهت من صلاتها ودعائها نظرت إلي وإلى دموعي فقالت هون عليك إن الله قريب من عباد هون عليك إن الله يطرح بتوبة عبده لما هذه الدموع؟ لما هذه الدموع وأنت تعلم أن الله يبصد يده في الليل يتوب مسيء النهار لما هذه الدموع وأنت تعلم أن الله نبصد يده في النهار ليتوب مسيء ليسيء, ليسيء, ليسيء من الذي ينادينا, ينادينا, ينادينا يا زوجي من الذي ينادينا يا زوجي في كل ليل هل من تائب فاتوب عليه هل من مستخدم فاغذر له, له, له من الذي ينادينا يا ابن آدم, آدم يا ابن آدم. آدم لو بلغت بنوتك عمال السماء ثم استغفرتني لغضرتها لك ولا أبالي من؟ من الذي ينادي يا عبادي إنكم تفضعون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم من الذي ينادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تطلق من رحمة الله إن الله يذكر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فهون عليك يا زمدي واستمع إليك ولا تعذبني ببكائك من الذي عجت ببابه الأصواء فلهجت بالمعدرة والمسائل والحجاب فكان الله ولن يزل بها رحيمة فبدأت تمسح ذموع بيديها وهي تردد هون عليك هون عليك يقول لحظات حتى نادى المنادي للصلاة قمت فكفرت وصلي الفجر وكأني لم أصلي مثل تلك الصلاة في حياتي أحتست الله بسكينة ولذة فهذه هي بدايتي اللهم فقبل توبتي وحفظ لي زوجتي فقد كانت سببا في هدايتي بعد أن كنت مكبا على وجهي وهكذا عبارات التائبين لا تجمعهم لا تجمعهم أخ المسلم، احرص على نشر هذه المادة. فالدال على الخير كفاعل. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.ذكر.net